بسم الله الرحمن الرحيم قال باب النسب النسب هو إلحاق ياء المشددة بآخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها ولا بد لك في النسب من عملين في آخره أحدهما أن تزيد ياء المشددة تصير حرف اعرابه والثاني أن تكسر هذا الآخر لمناسبة الياء أمثلة تقول في النسب الى دمشق رجل دمشقي فعمل به ما تقدم زيدت ياء مشددة في اخر دمشق وكسرت القاف في دمشق كما ترى ودلنا هذا العمل حين قلت دمشقي على نسبة الموصوف به وهو رجل رجل دمشقي الى المجرد على نسبة الموصوف به الى المجرد من الياء وهو دمشق دمشقي أي منسوب الى دمشق عدني اي منصوب إلى عدن مكي أي منصوب الى مكه قال وتيمي منصوب منسوب الى تيمي وهكذا الأشياء الاشياء المحذوفه عند النسب تحذف لاجل هذه الياء اشياء تكون في آخر المنسوب اليه لأجرياء النسب تحذف أشياء احدها تاء التانيث فتقول في النسب إلى السنة ومكة ووادعة سني ومكي ووادعي حذفت التاء المربوطة لماذا؟ لأن التاء المربوطة علامة تانيث تكون في آخر اللفظة وياء النسب ياء المشددة تلحق آخر الاسم إذن لا بد من حذف هذه التاء لأنه لا بد أن تكون واحدة منهم في الأخير الياء تحتاج أن تكون في الأخير تطلب أن تكون في آخر الاسم والتاء المربوطه في آخر الاسم ونحن أتينا بلياء المشددة لغرض النسبة فحذفت التاء ارتكابا اخفي المفسدتين لاننا لو قلنا في النسبة الى مكه الى مكه مكتي مكتي والسنه سنتي وواجعه وادعتي فهذا يلزم منه امران غير مقبولين الامر الاول التباسه باللياء الإضافية التي هي الإضافة حين تقول سنتي سنتي فلا يدرى أهو نسبة نسبة إلى السنة أم تقصد أن تضيف السنة إليك فتقول سنتي كذلك حين تقول طائفة لو قلت طائفتي ظن أنه نسبة أنها إضافة إلى الياء طائفتي لكن فرقوا بين ياء المتكلم وبين ياء النسب بأن حذفوا التاء المربوطة من ياء النسب هذا في التاء المربوطه من ياء النسب وابقوها في ياء الاضافه وتقول سنتي اذا اردت ياء الاضافه وتقول سني اذا اردت ياء النسب وياء النسب مشدده وياء الاضافه غير مشدده هذا الأمر الأول لأن يلزم منه لأن يلزم منه ماذا الانتباس بين الياء المضاف إليه ويا النسبة. الأمر الثاني هو أن هذه التاء المربوطة تكون اخرا تكون آخرة ولو أوقيتها واتيت بعدها بالياء المشددة لم تجعلها آخرة فقال فإذا قال قائل فما قولنا وجوابنا عن قولهم في إضافة السنة إلى المتكلم يقول سنتي وإضافة العمامة إلى المتكلم فيقول عمامتي فإن التاء هنا ليست أخيرة وهي تاء مربوطة الجواب بلى هي أخيرة لأن هذه اللفظة مركبة من, من اسمه من عمامه من الياء مضاف إليه فصارت في باب المضاف والمضاف إليه هاتان كلمتان فالتاء المربوطة لا تزال في آخر الكلمة الأولى أما في النسب فإنك تدمج ياء النسب فيما أردت أن تنسب إليه فتصير لفظة واحدة الإعراب فيها على الأخير على الياء المشددة فتقول سني لفظة واحدة كما تقول رجل لفظه واحده سني فلاجل ذلك حذفت التاء لانها لن تصير اخره عند النسب طيب نعيد احدها تاء التانيث فتقول في النسب الى السنه ومكه ووادعه سني ومكي ووادعي حذفت ياء حذفت التاء المربوطه فالتأنيف. الثاني مما يحلف للنسب الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة يعني إذا كانت هناك ياء مشددة موجودة زائدة في المنسوب إليه في المنسوب إليه مثاله قال فنقول في النسب إلى كرسي وشافعي كرسي وشافعي كيف هذا إذا قلت هذا كرسي ما هي الياء الياء ليست يا نسب هكذا يا مشدد زائده لكنها ليست يا النسب و الماده من الكاف والراء والسين اصوله الكاف والراء والسين فالياء يا مشدد زائده في المفرد كرسي يون. ليست يا النسب تقول هذا كرسي قصير هذا كرسي أبيض هذا كرسي مكسور هكذا فهي ياء ماذا ياء ليست يعنسة إذا أردت أن تنسب شخصا إلى الكرسي نعم كان يكون هذا الشخص ممن يبيع الكراسي أو ممن هو مغرم بالكراسي لا يقعد إلا على كرسي أو ممن يوزع الكراسي فأردت ان تنسب أن, تنسب أن تنسبه للكرسي فإنك ستقول فلان كرسي ستحذف الياء الأولى المشددة وستأتي بياء أخرى مشددة للنسب مثال اخر شافعي محمد بن ادريس الشافعي نسبه الى ماذا الى شافع احد اجداده الى احد اجداده اسمه شافع فنسب محمد بن ادريس الى شافع فماذا قالوا قالوا شافعي فهذه ياء نسب مشدده زائده على الاصول الى ان ليس فيه اشكال لو جئت تنسب شخصا من اتباع الشافعي كالنووي مثلا البيهقي مثلا ابن كثير اردت ان تنسبه الى المذهب ماذا تقول فتقول, فتقول النووي الشافعي ابن كثير الشافعي البعقي الشافعي لما تقول النووي الشافعي هل تنسبه إلى شافع أم تنسبه إلى محمد بن إدريس الشافعي ها. إلى محمد بن إدريس الشافعي الياء في محمد بن إدريس الشافعي يا ماذا؟ يا النسب نسبه الى الشابعي. وفي قولك النووي الشافعي يا النسب نسبه الى الشافعي فذهبت ياء المشددة في الشافعي المنسوب إليه وأتي بياء في الشافعي المنسوب توضيح قال كرسي في قولك قعد على الكرسي في آخره ياء مشددة زائدة فإذا نسبت إليه شخصا ما إما لكونه يبيع الكراسي أو يصلحها أو لمعنى الناسبة يضاف إليها فإنك تقول جاء فلان الكرسي فالعمل الذي تم هو حذف الياء المشددة التي كانت في المنسوب إليه هو كرسي والاتيان بياء أخرى مشددة في المنسوب مثال آخر أوضح الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله منصوب إلى جد له اسمه شافع فلما تقرر له مذهب وانتشر في الأمصار صار أتباعه ينسبون إليه فيقال البيهقي الشافعي وابن كثير الشافعي فالياء المشدده في الشافعي المنصوب إليه بين قوسين الإمام في الشافعي المسوبي إليه الإمام راس الملهب هي ياء النسب إلى شافع فلما نسبنا أتباعه إليه حوثفت تلك الياء ووتيبياء أخرى فإن قلت هل لهذا الكلام ثمرة ومتى تظهر فالجواب عمله ثمرة في بعض المسائل والجزئيات فستأتيك إن شاء الله تعالى في غير هذا المختصر الثالث مما يحذف لاجل ياء النسب يعني قد يقول قائل ما الفائده حذفنا ياء مشدده اتينا بياء مشدده حذفنا ياء مشدده اتينا بيعين مشدده الجواب هناك بعض يعني المسائل التي ارتبطت بهذا الحذف الثالث مما يحذف لاجل ياء النسب الالف الالف تحذف لاجل ياء النسب شرط قال بشرط أن تكون متجاوزاً للاربعه للرابعة أن تكون الالف متجاوزة للرابعة أي تكون خامسه فصاعداً أو رابعة وثاني ما هي فيه متحرك، إما أن تكون رابعة وثاني ما هي فيه أي الحرف الثاني متحرك وإما أن تكون خامسة فصاعداً أمثلة حباراً الألف وقعت ماذا؟ عدوا الحاء والباء والألف والراء هذه أربعة والالف خامسة إذا نسبت إليها حذفت هذه الألف لأنها وقعت خامسة فتقول حباري تقول حباري نحذف الألف وجمز الألف الرابعة لكن الحرف الثاني وهو الميم في جمز متحرك فثاني ما هي فيه متحرك فقام مقام حرف قال وقع الفها وقعت رابعه وثاني ما هي فيه متحرك فاذا نسبت اليه حذفت الالف ايضا فقلت جمزي وخرج بالقيد المذكور ما إذا كان الالف ما اذا كانت الالف ثالثه او رابعه وثاني ما هي فيه ساكن نحو فتى وعصا وحبلاء وملها اي هل نحذف هذه الالف ام لا قال فأما فتى وعصى ونحمهما مما الألف فيه ماذا؟ مما الألف فيه ثالثة مما الألف فيه ثالثة فليس فيه عند النسب إلا القلب وون وجه واحد أن تقلبه ماذا؟ أن تقلب الألف واول فماذا تقول في فتى فتوي؟ في عصا عصوي، فتقول فتوي وعصوي قلب واو، سواء كان أصله نيا مثل فتى أم أصله الواو مثل عصا، ما ينظر هذا يقلب ألف واو، وأما حبلاء وملها فلا يجب الحذف فيه ما عند النسب، بل يجوز الحذف ويجوز القلب، فتقول في حبلي حب، فتقول في في النسب لحم حبلي بالحذف وهو ارجح لان الالف زائده ولك ان تقول حبلوي بالقلب لكنه مرجوح ما هو الارجح في الحبل الحذف لان الالف زائده اصوله الحا والباء واللام فالالف زائده وتقول في ملهى ملهوي بالقلب وهو ارجح وهنا في منهوى القلب ارجح لماذا لان الألف مقالبه عن اصل ما هي اصول في ملها اللام والها والياء المقالبه عن الواو لانها من الله فالميم زائده فمنها الالف مقالبه عن اصل ليست زائده مقالبه عن اصل الزائد هو الميم فهنا إذا كانت مقلبة عن أصل فقلبها هواوا أرجح فتقول من بالقلب وهو أرجح لأن الألف مقلبة عن أصل ولك أن تقول من هي بالحلف لكنه أرجح إذا الحبلاء الألف زائدة فالحذف أرجح مالها الالف مقلبة عن أصل فالقلب أرجح الرابع بما يحلف لأجرياء النسب ياو المنقوص المتجاوزة أربعة أمثلة ياو المنقوص إذا وقعت رابعة إذا جاوزت الرابعة وقعت خامسة فصائدا أمثلة معتد ومستعل اسمان منقوصان أصروا معتدي مستعلي الياء وقعت رابعه في معتدي وسادسه خامسه في معتدي وسادسة في مستعلي فاذا وقعت الياء فوق الرابعه فتقول في النسب اليهما معتدي ومستعلي بحذف الياء وجوبا لماذا لانها فوق الرابعه فان كانت رابعه نحو قاض قاضي الياء رابعه فيجوز رجاء الحذف فتقول قاضي وهو أرجح والقلب فتقول قاضوي وهو مرجح ولهذا يقال الجملة الماضوية نسبة إلى ماذا ماضي مثل قاضي قاضوي ماضي ماضوي قالوا فتقول قاضوي ومرجوح والأفضل ان تقول الجمله الماضية قال وإن كانت اليوم ثالثه فليس فيها إلا القلب واو نحن شجوي في النسبة, في النسبة إلى شجن شجي نسمي لها شجوي تنبيه القلب فيها في هذا الباب هو قلب الألف أو لياه واون ليس غير. يعني ليس هنا شيء تقول نرده إلى أصله. لا. القلب هنا نتقلبها ماذا؟ واون فقط. فتة أصل الألف ماذا؟ فتا أصل الألف. أصل الألف في فتا فتيان يا تقلبها واون. عند النصف تقول فتوين. عصا أصل الألف. واو. واو فتقول عصوي شجي يا فتقول شجوي تقلبها واون، فالقلب هنا مقصود القلب واون، تقلب الالف او اليا واون، ما لك الا هذا طيب اذن ما هي الاشياء التي تحذف لاجل هذه اليا تعال تعالي تالت المربوطة هذه تحذف وانياء الزايده المشدده النتجات فوق ثلاثه اصول مثل كرسي جامعي والالف ببعض احوالها والياء ببعض احوالها قال ومما يحذف للنسب متصلا وتصلا باخر المنسوب اليه هذه الان قصه اخرى مساله اخرى ليس حذف الاخر إنما حذف شيء متصل بالآخر لما يخلف للنسب متصلا بآخر المنسوب إليه يا فعيلة يا فعيلة التاء المربوطة على تقدير الانفصال آخر اللفظة اللام المتصل بالآخر الياء الياء متصل بماذا باللام فإذا ستحذف الياء هل الياء آخرة الجواب لا الياء متصله بالآخر إذا قلت وتاول, وتاول مربوطة تاول مربوطة على تقدير الانفصال فأن أقصد هنا مما يحذف للنسب متصلا بآخر المنسوب إليه اي بقطع النظر عن هذا التانيه المربوطه قال ياء فعيله الياء في فعيله متصله بالاخر واتصل باللام قال بفتح الفاء فعيله متى تحذف هذه الياء اذا كانت صحيحه العين غير مضاعفه صحيحه العين أي عينها حرف صحيح وهي غير مضاعفة ليست عينها ولامها من جنس واحد فتقول في النسب الى حنيفه وبجيله وصحيفه هذا تقول حنفي اين الياء التي بعده التي بين النون والفاء حذفت صحفي اين الياء التي بين الحاء والفاء حذفت بجيلي اين الياء التي بين الجيم واللام في بجيله حذفت اذا حذفت الياء اتصل بالاخره ما هو الشرط أن تكون صحوحة العين وأن تكون غير مضعفة وخرج بالقيد المذكور نحو طويلة طويلة لماذا لا تحذف إذا نسبت إلى طويلة ماذا تقول إذا نسبت إلى طويلة ماذا تقول طويل لماذا ما تحذفها كما حذفت في بجري لأن العين صحيح. العين عين حق عين عينها الواو طويله عينها الواو والواو حرف عله لاعتلال العين وجليله تقول جليلي اذا نسبت الى جليله تقول جليلي ولا تقول جللي وطويلي ولا تقول طولي لماذا ما حنفت الياء في طويله لان العين معتل لماذا ما حذفت الياء في جلي لي لان العين مضعفه عين واللام من حرف واحد من جنس واحد من جل فاصولها الجيم فهو الكلمة العين لام الكلمه العين, العين الكلمه اللام لام الكلمه اللام فهي من المضعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد اذا هذه يا فعيل الثاني يأفعي له بضم الفاء وفتح العين مصغره غير مضاعفة العين بهذا الشرط أن تكون مضاعفة العين نحو جهينة فتقول في النسب اليها جهانين جهانين نسبة إلى ماذا إلى جهينة أين الياء في جهينة فذفت في النسب جوهني اشترط في فعيلة ان تكون العين غير ضعفه وخرج بالقيد المذكور نحن قولي له ماذا تقول في نسب الى قولينا تقول قولي لي لماذا لنضعف وتقول في النسب اليها قولي لي ولا تقول قللي تحذف الياء لان اللام معتلة لان اللعفه لان اللام مضعفه وتبقى لي قليليه الثالث يا افعيل وفعيل معتل لي يا افعيل او فعيل نعم يا افعيل وفعيل معتل لي نحو قصي وغني وعلي فان اصلها بيا اين الاولى يا افعيل او فعيل والثانيه لام الكلمه هكذا قصي يون قصي يون على وزن ماذا؟ قصي يون على وزن فعيل الياء التي بعد الصاد زائدة والياء المتطرفة هي لام الكلمة قصي يون غني يون علي يون احسن النظام فق قصي غني علي هذا في النسب في في الاسم اذا اردت ان تنسب الى قصي والى غني والى علي قال فتحذف الياء الزائده اين الياء الزائده في علي الاولى تحذف فتحذف الياء الزائده فتقلب كسرة عين الكلمة في غني وعلي فتحة لكراهه توالي كسرتين وثلاث ياءات في كلمة يستحمد الكسر على آخرها وسننبه إليه في آخر الباب. فتقع الياء الثانية التي هي لام الكلمة متحركة بعد فتحة فتقلب ألفا ثم تقلب واوا لأنما قبل ياء النسب لا بد من كسره والألف لا تقبل الحركة واختيرت الواو دون الياء لأن لا يحصل ثقل من توالي كسرة وثلاث ياءت فتقول قصوي وغنوي وعلوي إذن قصوي نسمة إلى ماذا؟ إن قصي غنوي نسمة إلى غني علوي نسمة إلى علي ياء فعيل وفعيل معتلى الله معتلى اللام لامهما حرف علم وخرج بالقيد المذكور نحو عقيل وعقيل لعدم اعتلال اللام فتقول في النسب إليهما عقيل وعقيل وشلط قولهم قرشين في النسب إلى قريش وثقفين في النسب إلى ثقيف قال هذا مقتضم هذا تصيب يعني في قريش وثقيف أنهما ماذا من الشوال وأجاز المبرد الوجهي الحذف وعدمه يقول يجوز أن تقول قريشي وقرشي وثقيفي وثقفي والذي يظهر والله أن الحذف في فعيل بضم الفاء ليس بشأن لكثرته نحن قرشي وسليم وهذلي في النسبة إلى قريش وسليم وهذيل وأما الحذف في فعيل فتح الفاء فلم يسمع منه إلا تقفيه فيما وقفت عليه فلا يبعد الحكم علي حينئذ بالشدود تنبيه أصل الياء الثانية في قصي وعلي واو لأن من قصة يقصو أي بعد وعلى يعلو أي ارتفع وإنما قلبت ياء لاجتماعهما مع ياء ساكنه سابقة عليهم كما مر بك في الإبدال. طيب عندنا عندنا قلم انظر في الدرجه الاعلى، في في الذي هو فاعل، الذي هو فاعل وفاعل قصي وغني وعلي هذا هو لام الكلمة الياء التي قبل لام الكلمة هي زائدة فتقول قصي تصير هكذا اذا حذفتها قصي وبعدها ياء النسب يعني مشددها حذفت الياء الزائده التي قبل لام الكلمه حين أتيت من الياء المشدده يا نساء لو تركتها كذلك فقلت قوصى ي قوصى ي كم اجتمع معك قوصى ي ياء مكسره مكسر وثلاثه ياء الياء التي الكلمة الكلمه وياء النساء ب يا أي قوصي ثقيله فماذا قال قالوا تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الالفه طيب ثم هذه الالف لما جاءت ياء النسب ياء النسب تحتاج الى ان يكون مقابلها مكسورا فلا بد من قلب هذه الالف والالف اذا كانت ثالثه ماذا تقلب؟ مثل عصا وفتى واوى فقالوا اصوي فزال الثقل اصوي زال الثقل بسبب ماذا أن الالف هذه قربناها واوى اصوي كذلك علي علي كم يان فيها عندنا في علي يا ام الياء الاولى زائده والياء الثانيه لا الكلمة عند الاتيان بالياء المشدده يا النسب سنحذف ماذا الياء الزائده التي قبل الأخير التي بعد اللام علي لو جعلناها على هذا الحال ونسبنا فقلنا ع... ع علي عليون لي... عليون ثقل جاء الثقل من اجتماع كسرتين مع ماذا مع ثلاث رأي... علي... يون... علي... يون... فماذا ولكن يجب التي يكون يا الكسر آلفاً. هذه يكون هناك الكسر ثم يكون هناك الكسر الذي يكون هناك الكسر الذي قبلها آلفاً. وبعدها ويأت أن سأتحتاج إلى أن يكون لمن قبلها محركاً. ولذلك قلمة الألف وهو علوي الآن أقرأ مرة أخرى وأنتم ركزوا على ما كتبناه على الصبورة قال يا فعيل وفعيل معتله الله نحو قصي وغني وعلي فإن أصلها بياءين الأولى يا فعيل أو فعيل والثانية لام الكلمة هكذا قصي يون غني يون علي يون فتحرف الياء الزائدة فتقرب كسرة عين الكلمة في غني وعلي فتحة لكراهه توالي كسرتين وثلاث آآت في كلمة يستحوذ الكسر على أكثرها هذا لو قلنا ماذا لو قلنا علي علي يستحوذ الكسر على اكثرها كسرت كسرتان واثلاثات قال وسن وسن وصلنا به الى اخر الباب فتقع الياء الثانيه عدا الحرف الاولى فتقع الياء الثانيه التي هي لام الكلمه متحركة بعد فتحه فتقلب ألفاً على تقلى تقلب الفا على ثم بعدها الياء المشدده ثم تقلب واو هذه الالف لان ما قبل ياء النسب لا بد من كسره والالف لا تقبل الحركه واختيرت الواو دون الياء لان لا يحصل ثقل من توالي كسره وثلاث ياءات لو جعلنا لو قلنا على ي على ي ايضا ما زال ماذا ثقل لكن علوي أخف فتقول قصوي وغنوي وعلوي قال وخرج بالقيد المذكور نحو عقيل وعقيل لعدم اعتلال اللام إلى آخر ما قرنه نعم الرابع مما يحذف الرابع مما يحذف متصلا بالآخر واو فعولة صحيحة العين غير مضاعفة اللام نحن شنوء فاذا نسبت إليها أحذفت الواو ويتبع حف الواو وحث الضمة وتجتلب فتحة على النون فتقول شنائي هذا مذهب سيبوي شنوء تحذف الواو والضمة وتأتي بفتحة فتقول شنائي وخرج بالقيد المذكور ما هو القيد المذكور أن تكون صحيحة العين خرج غير مضاعفة اللام خرج القدم المذكور قولة ونحوها لاعتلال العين عينها واو ومنولة ونحوها لأنها مضاعفة عينها ولامها من جنس واحد فلا حذف فيه مع عند النسب فتقول قولي ومنوني فائدة قولة يجوز إبدال الواو الاولى همزه فتقول قاوله تقول ماذا قاوله نعم قال مساله يجب قلب يجب قلب الكسره فتحه في كل ثلاثه مكسور العين كيف ما كانت فاء فشمل ثلاثة أوزان فعل وفعل وفعل العين إذا كانت مكسورة في الثلاثين عند النسب تفتح وعلة هذا القلب الثقل الحاصل من توالي كسرتين وياعين فتقول في النسب إلى نمر لو نسبت إلى نمر ماذا ستقول على القياس؟ نميري نميري اجتمعت كسرتان كسرة الميم وكسرة الراء مع الياء المجددة الياء والنسب بياء اين دو, دو ايلي ابل ايبيلي اما هذه ثلاثيات فيها ايبيلي فماذا تفعل الثلاث كسرات تقسم كسرة الامزة وكسرة الباء وكسرة الامزة ايبيلي فماذا تفعل قال لك افتح العين فبدل أن تقول نميري تقول, تقول نمري وبدل دئيلي دؤلي وبدل إبلي إبلي قال تقول نمري ودؤلي وإبلي الفتح العين فيهن تنبيه حنيفة وصحيفة وبجيله وعلي وغني وثقيف ونحوهن بعد حذف الياء الزائده لاجل النسب تصير الالفاظ اما على فعله او على فعل الان حنيفه اذا حذفت الياء كيف تصير حنيفه اذا حذفت الياء حنيفه تصير ماذا حنيفه العين ماذا مكسوره ام مفتوحه ها انظر الان عندك حنيفه تحذف الياء عند النسل. كيف تصير؟ تحذف الياع وستحذف التاء المربوطة عند النسل. تصير حنف مثل ماذا؟ مثل نمر. حنف مثل ماذا؟ مثل نمر. ماذا كنت تفعل في نمر؟ تقول نمري أم تفتح؟ تقول نمري تفتح. فكذلك حنيفة. إذا حذفت الياء للنسب وحذفت التاء مربوطة للنسب تصير حنف مثل نمر فستفتح النون وتقول حنفي كما قلت نمري كذلك علي يون علي يون ستحذف ماذا؟ الياء الزائدة فتصير علي مثل ماذا؟ نمر أيضا العين مكسوره عند النسبه تفتح هذه العين فتقول على علوي علوي ولا تقل عليوي عليوي تفتح تقول علوي اللام تفتح غني كذلك لا تقل غنيوي بل تفتح تصير غنوي ثقيف تقف بعد حذف الياء مثل نمر فستقول ثاقفي في به حنيفة وصحيفة ومجيده وعلي وغني وثقيف ونحونا بعد حفلها الزايدة لأجل النسب تصير الألفاظ إما على فعيلة أو فعل حكم واحد لأن حتى فعيلة التال مربوطة ستحلف للنسب فقال فتفتح الكسرة فيها كما تفتح في نمر تفتح فيها كما تفتح في نمر قال مسألة في النسب إلى الممدود حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية فإن كانت الهمزة اصلا سلمة تقول في النسب إلى قراء قراء إي. الهمزة في قراء ما هي أصلية تنقرأ. تقول قراء إي. وقراء فعال مبالغة في القراءة أصف مفرد ليست جمع قارئ ليست جمعة قارئ بل هي مفرد تقول فلان قراء أي كثير القراءة عابد فالنسبة إلى قراء تقول قرائي لأن الهمزه أصل وإن كانت بدلا من أصل أولى للحاق فالوجعان تقول في النسب إلى كساء وعلباء كساء الهمزه بدل من اصل بدل من الواو كساء وعلباء الهمزه زائده للحق، فتقول في النسبه الى كساء وعلباء كسائي وكساوي والاول اجود وعلبائي وعلباوي والثاني اجود وان كانت للتانيث قلبت واو تقول في نسبته الى صحراء صحراوي شد النسبه الى صنعاء ماذا قالوا فيه صنعاني هذا شاب وشدت النسبه الى البيضاء قالوا بيضاني والقياس ماذا صنعاوي وبيضاوي النسبه الى اليمن اسرائيل مشدده نسبه الى يمن الاصل الاصل انك تقول يمني هذا القياس هذا القياس يمني لكن فيه وجهان اخران زائدان على القياس القياس في يمن ان تقول يمني قياس مثل عدن عدني هذا قياس لكن هناك وجه افصح منه واكثر عند العرب انك في يمني هذه يمني تبدل من إحدى الياء الياء المشددة بياء تبدل من إحدى الياء ألفا يعني تعوض تحذف إحدى الياء وتعوض عنها بألف قبل النوم فتقول يماني مثل ثماني في بياء واحد يماني حذفت إحدى ياء النسب وعوض عنها بألف قبل النوم بين الميم والنوم فيقال يماني فلان يماني هذا الوجه الافصح يماني هذه الالف عوضا عن ماذا عن حذف إحدى يا اي النسب وهو الاكثر استعمالا في اشعار العرب وتضحك مني شيخه عبشاميه هذا شاعر وسير بمكه من اليمن وكانت امراه عجوز من بني عبد شمس تمر به اسيرا وتضحك منه فقال وتضحك مني شيخه عبشمية كان لم ترى قبلي اسيرا يمانيا يمانيا يا واحده اتى بالالف عوض عن احدى اليائين ومنه قول الشاعر الاخر لقد علم لقد علم الحي اليمنون اليمنون بياء واحده خذفت لاجل واو الجماعه لقد علم الحي اليمنون انني اذا قلت اما بعد اني خطيبها ما هو الشاهد أنه اتى بياء واحدة وأتى بألف بين الميم والنون هذا هو الافصح والاكثر في أشعار العرب فالأفسح ان يقال فلان يماني وإذا الآن أزال هذا مستعملا في أرض الحرمين ونجد إذا نادوا اليماني طيب الوجه القياس أن يقال ماذا يمني وهو الوجه الثاني بعد الوجه الاول الوجه الاول الافصح الاكثر استعمالا يماني يماني الف وياء مخففه الوجه الثاني يماني قياس جاءت عليه ايضا شواهد الوجه الثالث الجمع بين الالف وبين الياء المشددة جمع بين العوض والمعوض عنه فيقال يماني يون. بتجديد اليا يماني جمع بين الالف اتى بالالف لم يقل يمني حذف الالف ولم يقل يماني حذف إحدى الياء بل جمع بين الالف وبين الياء المشدده هذا اضعف الاوجه الثلاثة لانه جمع فيه بين العوض والمعوض عنه فهو أقل استعمالا في اللغه فاذا يماني ادخل في باب الشذوذ بالأنساء. ويماني قياس ويماني أفصح وأما يماني والشد والشدرياء فهو أنقص الأوجه الثلاثة وكما تقدم يماني أفصح ويماني اقياس وهو ايضا بصيح ويماني هذا فيه الشدود وفيه كذلك ايضا خارج عين الفصاحه نعم هذا، هذه فائده جميلة يعني تنبيه جيد هنا أصلي يقول عبشمية لماذا لم تحذف التاء هذه التاء لم تكن اصلا موجودة في المنسوب عبد شمس هل فيه تاء هل فيه تاء مثلا تكمن مثال اخر عدن هل فيه تاء عدن النسبه الى عدن ماذا تقول عدني اذا تحدثت عن امراه فتقول هذه امراه عدنيه فالتاء هذه جاءت بعد يا النسب لتدل على المؤنث التاء التي تحذف هي التاء التي في المنسوب مكة مكي فإذا وصلت هذا الان في النصب إلى مكة فإذا تحدثت عن امرأة تقول هذه امرأة مكية هذه التاء الثانية التي أتيت بها ليست هي التاء التي في مكة وإنما يصف لي الموصوفة، للموصوف لانه موصوف المرأة هذه امرأة مكية فالتاء في عبشمية ليست موجودة في المنسوب إليه بل هي في وصف المنسوب جاء بها بعد النسب فرق بين التاء التي بها بعد النسب التفرقة بين المذكر والمؤنث هذا شيء عادي لأنه لأن الاسم الجايل المشدد صارت صارت سمة واحدة فان كان مذكر بقيته بياء بدون تاء وإذا كانت الأنثى فتكتب فتقول مثلا هذا رجل يماني وهذه امرأة يمانيه وهذا مكي وهذه مكية وهذا مدني وهذه مدنية وهكذا إلى اخره فتلك تاغن جاءت بعد الاتحال بالياء للتفرق بين المذكر والمؤنث شيء آخر إنما الذي يحذف في النسب هو التالة التي تكون في المنسوب إليه في مكة وادعه في مثل كذلك ايضا ان تقول مدينه فتقول مديني او مدني في هذا باب النسب ويكفي في درس اليوم تبقى معنا درس للاماله ودرس لاتقاء الساكنين والوقف اتقاء الساكنين والوقف امرهم اسهل لا ولي ما له لا تعجل لأ درس اليوم اي يوم من هذا ثلاث سنأخذ الاربعاء والخميس ان شاء الله حتى نكمل الكتاب نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ما ويرضى الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك